يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلو وجوهكم وأيديكم فاغسلو وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانسحو برؤوسكم وأردلكم وأردلكم إلى الكعبين وإلى وإن كنتم نقضاء على سفر أودى أحد منكم أودى أحد منكم من الغائط أولام السمنساة أولام السمنساة فلم تجدوا ما أنفتم صعيدا قيما فمسحو بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ولكن يريد ليطهركم وليتمل نعمته عليكم وليتمل نعمته عليكم لعلكم تشكرون واتكرون نعمة الله علي به. إذ قلتم سمعنا وأطعنا واستقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصط ولا يجرمنكم شنان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو وَلْتَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ قَدِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ